يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون في هذا الحرف قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا مفرطون بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم المفعول من أفرطة وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل من أفرطة والقراءة التي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة اسم الفاعل من فرط المضاحف وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله أما قراءة الجمهور مفرطون بصيغة المفعول فهو اسم مفعول أفرطه إذا نسيه وتركه غير ملتفة إليه فقوله مفرطون أي متروكون منسيون في النار ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد الآية وقوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار فالنسيان في هذه الايات معناه الترك في النار اما النسيان بمعنى زوال العلم فهو مستحيل على الله كما قال تعالى وما كان ربك نسيا وقال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ومن من قال بأن معنى مفرطون منسيون متركون في النار مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن الاعرابي وأبو عبيدة والفراء وغيرهم وقال بعض العلماء معنى قوله مفرطون على قراءة الجمهور أي مقدمون إلى النار معجلون من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم ومنه قول القطامي فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تقدم فراط لورادي وقول الشنفرى هممت وهمت فابتدرنا وأسبلت وشمر مني فارط متهمل أي متقدم إلى الماء وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد ويشهد لهذه القراءة قوله وأن المسرفين هم أصحاب النار ونحوها من الآيات وعلى قراءة أبي جعفر فهو اسم فاعل فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الآية فقد عرفت أوجها القراءات في الآية وما يشهد له القرآن منها وقوله لا جرم أي حقا أن لهم النار وقال القرطبي في تفسيره لا رد لكلامهم وتم الكلام أي ليس كما تزعمون جرم أن لهم النار حقا أن لهم النار وقال بعض العلماء لا صله وجرم بمعنى كسب أي كسب لهم عملهم أن لهم النار قوله تعالى وإن لكم في الانعام عبرة نصقيكم مما في بطونه الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الانعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرذ ودم بأنه هو وحده المستحق لأن يعبد ويطاع ولا يعصى أوضح هذا المعنى ايضا في غير هذا الموضع كقوله وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وقوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقوله اولم يروا أنا خلقنا لهم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 وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها لأنه ذكرها هنا في قوله نسقيكم مما في بطونه وأنثها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير في قوله كأنهم أعجاز نخل منقعر والتأنيث في قوله كأنهم أعجاز نخل خاوية ونحو ذلك وجاء في القرآن تذكير السماء وتأنيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتأنيث في قوله والسماء بنيناها بأيد ونحو ذلك من الآيات وهذا معروف في العربية ومن شواهده قول قيس بن الحسين الحارثي الاسدي وهو صغير في تذكير النعم في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه وقرا هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبه عن عاصم نسقيكم بفتح النون والباقون بضمها كما تقدم بشواهده في سورة الحجر أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنتم حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته